لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى, حتى تأتيهم البينا رسول من الله يتلو صحفا مطهرا فيها كتب قيما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينا وما أمروا إلا إلا الله مخلصين للمدينة حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وذلك دين قيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والملشكيين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك هم خير البرية جزاؤهم جذّر ربيهم جنّا تُعَدّن جزاؤهم عذّر ربيهم جنّا تُعَدّنها تجري مياه تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربا